فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدرس فيها تفسير صورة الكهف وهذا هو الدرس الخامس والعشرون والأخير من تفسير صورة الكهف ووصلنا إلى خواتيم الصورة إلى الآية رقم 108 يقول الله تعالى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 بعد أن ذكر الله تعالى حال الأشقياء الذين كفروا بآيات الله عز وجل واتخذوا هذه الآيات هزوة بعد أن ذكر الله عز وجل حال الأشقياء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بعد ذكر حال الأشقياء ذكر الله عز وجل حال أهل الإيمان وهم السعداء والقرآن من أوصافه أنه مثاني يعني يذكر الشيء ويثني بضده وذلك حتى يقرن بين الترغيب والترهيب فيذكر حال الأشقياء ومآلهم ويذكر حال السعداء ومآلهم كأن الله عز وجل يقول لك هذا طريق وهذا طريق فاختر لنفسك إذا أردت السعادة فهذا طريقها وهذا شأن أهلها ومن أراد الأخرى والعياذ بالله والعياذ بالله الذي يريد الشقاوة والشقاء فيحذِّره الله عز وجل من مغبَّة هذا الطريق ومن سلوك هذا الطريق فلذلك يذكر حال السُعداء ثم الأشقياء أو الأشقياء ثم السُعداء فلما بيَّن الله تعالى حال الأشقياء ذكر بعده حال أهل الإيمان وما لهم فقال تعالى إن الذين آمنوا أي آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وهذا في مقابل الذين كفروا بآيات الله إذن هؤلاء هم أهل الإيمان أهل التصديق آمنوا بالله عز وجل وبلقائه أما أهل الكفر فكفروا بالله وبلقائه واستهزأوا بآيات الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجد الإيمان يُقرَن مع العمل الصالح وذلك تصديقًا لهذا الإيمان فأهل الإيمان آمنوا بقلوبهم وصدَّقوا هذا الإيمان فطرهم يحرِصون على طاعة الله وذلك لأن الإيمان قولٌ وعمل الإيمان قولٌ وعمل كما قال القائل الحسن البصر الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ما وقر في القلب إيه؟ ها؟ وصدقه العمل فمن قال خيراً وعمل خيراً قُبِل منه ومن قال خيراً وعمل شرًّا لا يُقبل منه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي كما آمنوا بقلوبهم صدقوا هذا الإيمان بالعمل الصالح كانت لهم جنات الفردوس نُزُلاً جنات الفردوس هذه درجة من درجات الجنة بل هي أعلى درجات الجنة هي أعلى الجنة وأوسط الجنة وصقفها عرش الرحمن فهي أعلى أعلى درجات الجنة وقد صلى الله عليه وسلم اذا سالنا الله عز وجل الجنه ان نساله الفردوس الاعلى كما في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى او فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه, وأوسط الجنة. ومنه تفجر انهار الجنه فهذه درجه عاليه قال ويحتمل أن المراد به منازل الجنه جميعا وهذا يشمل هذا الثواب وبهذا يشمل هذا الثواب جميع طبقات المؤمنين من المقربين والابرار والمقتصدين كل بحسب حاله وهذا أولى المعنيين لعمومه ولذكر الجنة بنفظ الجمع المضاف إلى الفردوس والفردوس يطلق على البستان المحتوي على الأشجار الملتفة وهو يصدق على جميع الجنة يعني في قول ثاني للمفسرين إن المقصود بالفردوس هنا الجنة بصفة عامة والفريق الأول من العلماء قال إن المقصود بالفردوس هو الدرجة الأعلى في الجنة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وعلى القول الأول اللي هو إن الفردوس هو أعلى الجنة وأفضلها فهذا الثواب لمن كامل إيمانه وكمل في العمل الصالح من الأنبياء والمقربين يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزل طب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل كل المؤمنين على درجة واحدة؟ ها؟ أبداً مختلفين فالإيمان يزيد وإيه؟ ها؟ وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس كل أهل الإيمان والعمل الصالح يكونون فين؟ ها؟ في الفردوس الايه ها الفردس مش كل المؤمنين اللي, اللي امنوا وعملوا الصالحات مش كلهم هيكون فين في الفردوس الاعلى لا الفردوس الاعلى يكون لاصحاب الدرجات العلى اللي هم المقربين الذين اجتهدوا في فعل الطاعات فرضا ونفلا فلذلك من هنا اختلف المفسرون في ذلك لكن الآن الوقت لو نظرنا إلى عمومها إن الذين أمنوا وعملوا الصالحة كانت لهم جنته الفردوس يبقى هنا قال لك الفردوس هنا المقصود بالجنة لأن كلمة فردوس أصلا تطلق على البستان اللي فيه في شجر البستان اللي فيه في شجر يعني لو هذا الحديث اللي هو حديث إذا سألتم الله فأسألوا الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسطها لو كان هذا الحديث لولا هذا الحديث لم نعلم ان في درجه في الجنه اعلى اسمها الايه الفردوس ولا كانت الفردوس تطلق على الايه على الجنه يبقى اذا ال ال الايه فيها تحتمل المعنيين الايه تحتمل المعنيين اما تحتمل المعنى الاول اللي هو الفردوس اللي هو اعلى الجنة وهذا يكون للمقربين وللانبياء اما اذا اعتبرنا ان الفردوس هي الجنه كلها ف هذا جزاء العمل الصالح جزاء الإيمان والعمل الصالح دخول الجن إن الذين آمنوا عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزل ومعنى النزل هي الضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح وأي ضيافة أعظم من ضيافة الملك الكريم سبحانه وتعالى أي ضيافة أعظم من هذه الضيافة المشتمله على ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي ها بشر فالنزل هو ما يعد للضيف من اكرام ما يعد للضيف من ايه ها من اكرام فالله عز وجل كريم سبحانه وتعالى يكرم اهل الجنه ف الله عز وجل قال في الحديث القدسي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 ولم تسمع به أذن مهما حُدِّثت أو رأيت أو سمعت أو تخيَّلت من نعيم في الدنيا فهذا لا يُقارن أبداً إذا ذُكر نعيم الآخرة إذا ذُكر نعيم الآخرة يكفِي أن الله عز وجل قال هنا عن نعيم الآخرة وعن الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حول وهذا هو النعيم الكامل الذي لا كدر فيه ولا انقطاعا بل هو دائم كما قال تعالى أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا إذن أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا أياكم من أهل الجنة فالجنة فيها النعيم المقيم كما قال أهل الجنة الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة الإقامة الدائمة التي لا مقطع من فضله هذا من فضل الله عز وجل لأن دخول الجنة هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى اعلموا أنه لن يُدخل أحداً منكم الجنة عمله قالوا ولأنت رسول الله قالوا ولأنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمته فعندما توفَّق للعمر الصالح هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله عز وجل لا يمسُّون فيها نصب ولا يمسُّون فيها لغول فيش فاتعب لا يوجد فيها تعب ولا, ولا حزن ولا أي كدر من أقدار الدنيا الدنيا مهما أعطت أخذت ولا تصف لأحد لا ترى أحداً في هذه الدنيا صفت له الدنيا أبداً لا بد تكون مكدرة وقد تكلمنا قبل ذلك في درس بعنوان دراجات الآخرة وذكرنا مقارنة بين دراجات الآخرة ودراجات الدنيا إن الدنيا فيها كذب ولا تصفل إحد وأنها كدرت بأربع مكدرات أهل الدنيا لابد أن يبتلوا بإحدى هذه المكدرات الفقر والمرض والكبر والموت دول أربع مكدرات كدرت بها الدنيا الفقر والمرض والكبر والموت فإذا نجل إنسان من الفقر مولود ابن باشا مولود في عيلة غنية معه فلوس فلا يسلم من المرض تلاقي واحد غني وعنده فلوس كتير جدا ولكن مريض معه فلوس يجيب أحسن أكل معه فلوس يتمتع به لكن لا يستطيع ليه؟ لأنه ممنوع من الحاجات يعمل عزمات وولائم ويجيب أحسن وأفخر أكل ويعزم الناس وهو لا يأكل منهم فإذا سلم من الفقر لا يسلم من المرض إذا سلم من الفقر والمرض وبرضو المرض لو دفع ماله كله لا يستطيع أن يأتي بالصحة مرة ثانية ما يغني مالك عن حالك ما يغني مالك عن حالك واحد معاه فلوس ما يقدرش يستري صح لا يستطيع إذا سلم من الفقر والـ والـ والـ والـ والمرض لا يسلم من الكبر يعود يجمع طول شبابه فلوس كدير جدا لما يفوق عشان يصرفه وتمتع باي يكون كبر زهد في الدنيا ما عادش له نفس نفسه تقفلت شهوته راحت شهوته راحت يبقى عنده ملايين ومش عارف يتمتع عبيد عشان لما جيه يتمتع كبر نحنى ظهره نحنى ظهره وضعفت شهوته نفسه تقفلت عن الدنيا طيب افرد سن من الفأر والمرض والكبر لا يسلم من ايه؟ من الموت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هادم للذات يبقى معا عنده شركات وعنده مصانع وعنده وعنده وعنده ثم يأتيه الموت ليأخذه من كل ذلك ينزعه ينزعه من كل الوافي ولذلك قال هادم وفي الثاني هاذم اللذات يقدر كل حال فهكذا الدنيا مقدرة التي يتكالب عليها الناس وتقطع من أجلها الأرحال ويساء بسببها الجوار وتسفك بسببها الدماء دنيا هذه الحقيرة مقدرة لا تصف لأحد أما الآخرة فصفوا من الأكدار لما يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل إن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا أحل عليكم ردواني ولا أسخط عليكم أبدا نص الله أن يجعل من أهلهم مسألة محتاجة إلى صبر محتاجة إلى صبر أن أنت دايما يعني حاول تجعل من الأوراض الثابتة في حياتك مسألة إنعاش القلب بذكر آيات الجنة خلي دايماً من الحاجات في زمن المحن والفتن محتاج أن أنت تصبر نفسك محتاج أن أنت تنعش القلب لما يضعف فمن أعظم الأمور التي يحيى بها القلب ذكر الآيات التي تتكلم عن الجنة لما تقرأ عما أعده الله عز وجل لأهل طاعته وللصابرين على سبحانه وتعالى تقرأ كله في سورة الرعد تقرأ في سورة الإنسان في سورة الواقعة بالك. فتقرأ هذه الآيات عن الجنة تجد أن قلبك ينتعش ينتعش وتصبر نفسك وإذا رأيت شيئا من حطام الدنيا تعلق به قلبك أو, طمع أو طمعت فيه نفسك ساعتها تقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما العيش ها؟ عيش الآخرة إنما العيش عيش الآخرة يعني لما نفسك كده تشوف واحد ركب عربية مش عارف أحد موديل ومش عارف وبيعمل أو سوئيه ونفسك تقول أهي دي الناس العيش لا تتذكر إنه هو هيموت زيك زيه وهيكفن في الكفن اللي الفائر بتكفن فيه وهيسيب كل حاجة ساعتها بقى تقول إنما العيشوا عيشوا الأخير لأن الدنيا دي سرعان ما تزود تلاقي واحد آه ممكن يلعب بالفلوس لعب في البورس وتقوم على طول الأسهم في يوم نازلة على طول يجلوا ساكتة قلبي يخسر ملايين في لحظة زي ما كسب ملايين في لحظة يخسر ملايين في لحظة يجلوا ساكتة قلبي على طول فهي الدنيا كده لكن العيش الحي فعلا العيش, الحي العيش الحقيقي إنما العيش عيش الآخر فدايما يعني تقرأ وتتدبر الآيات التي تتكلم عن الجنة وعن نعيم الجنة وما أعده الله عز وجل لأهل طاعته والصابرين على طاعته في الجنة من طيب العيش في الجنة وأنها لا كدر فيها فالله عز وجل قال لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا كناعا عن, عن عدم السآمة عن عدم الملل لأن الإنسان إذا اعتاد العيش في مكان واحد يمل ويسأم هذا المكان حتى أنت تلاقي حتى الناس اللي أم أغنى الأغنية أغنى الأغنية يبقى عيش في, في رفاهية يعني لا تتخيل عنده كل ما يريد ومع ذلك يقول لك ده بيروح يععد شهر في شرم الشيخ ده بيخله شهر في مارينة والسحر الشمالي واخد بالك ليه؟ يقول لك يغير بغار جاوه بغير جاو معين أنت تقول يا غير جاو ليه دي ده هو أنت تتمنى تقعد في الجاو اللي وعد فيه عنده مش عارف فيلا وعنده جننت الحديقة ولا جننت الأسرة وعنده حمام السباعة وعنده وعنده وعنده وعنده, وعنده, وعنده. بيملي من ايه بقى دي هي الدنيا كده سبحان الله الدنيا كده لما تلاقيك حاجة مثلا بعيدة عنك لما الحاجة دي تبقى في ايدك أنت كنت متعلق به ونفسك فيه لما تبقى في إيدك اللي بحصل ها؟ تزهد تلاها بقى شيء ايه شيء عادي في حياتك ما عادش لها الزهوة بتاعت الجنة بقى مش كده الجنة كلما كل تمكس فيها أكثر كلما تجد المتعة أكثر ما ملل ما فيش سآمة. لذلك قال لا يبغو شوف خالدين فيه طب خالدين فيه يعني هيملهم لا مش هيمل لا يبغون عنها إيه حولة يعني لا يبغون عنها متحولة وهم لرغبتهم فيها وحبهم لها وعدم سآمتهم منها من طول المكث لا يرغبون في غيره ولا يختارون تحولا ولا انتقالا عنها ولا بدلا وقال الله ذلك لأنه قد يتوهم في من يقيم في المكان الدائم أنه قد يسأمه أو يمله فأخبر الله تعالى أنهم مع هذا الدوام والخلود الصرمدي لا يملون ولا يسأمون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول. هذه الآن فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح ينبغي علينا أن نبحث عن الأسباب التي بها يزداد الإيمان في القلوب في زمن قصت فيه القلوب في زمن ضعف فيه الإيمان وضعف فيه اليقين في النفوس فإحنا محتاجين أخوانا إن الإيمان يزيد محتاجين إن إحنا نزيد في العمل الصالح في زمن الفتن لأن إحنا في زمن تحويل القلوب في هذه الأيام كم من إنسان ضل وكم من إنسان فتن والثبات عزيز وكما يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت شيئاً مستقيما فتعجب إحنا في هذا الزمان إن إعوج فيه كل شيء كل شيء بها أعوج كل شيء بها أعوج أخلاء الناس معاملات الناس أخذ بالك بقت عوجاء فإذا رأيت شيء مستقيم فتعجب فنحتاج إلى الإيمان والعمل الصالح في زمان الفتن نحتاج إلى مجالس علم تجلس فيها ليصف قلبك تسمع فيها آية يتجدد بها الإيمان تحفظ فيها حديث يتجدد به فيه اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش للأسف الآيام اللي إحنا فاديت تجد الإخوة زي ما أنت شايف كده فين فين الإخوة اللي كانوا بيحضروا دروس العلم فين الناس دي للأسف منهم اللي شغل بالدنيا شفاضي عاد شفاضي عاد شفاضي الدنيا خلاص خديته أو فتن وضعوا في إيمان ثم بعد ذلك نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهجز الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجان أسف الشريع طيب بعض الإخوة ممكن أنشب صلي فجر بعض الإخوة ممكن للأسف الشديد ساء خلقه وساءت أفعاله كل ده ونرجع ونقول فين نصر ربنا وإيه اللي بيحصل لنا ده وكأنه والله عز وجل قال كل هو من عند أنفسك فإنت محتاج في زمن الفتن أنت يبقى لك مجالس للعلم تجلس فيها مع إخوانك تتعلم فيها تتربى فيها أما أن يكون حالك كحالي عمة الناس في فرق ابن واحد عرف الإيمان وزاق طعم الإيمان فإن لزاق طعم الإيمان فعلا يكره يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار إن لزاق فعلا حلوة الطاعة حلوة الصيام والقيام وتلوة القرآن يكره أن يترك هذا ويكره أن يبتعد عن هذا وهذا يحتاج كما قلت إلى مثبتات إلى مجالس علم إلى دعاء ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلبي على طاعتك أو إلى طاعتك نحتاج إلى الدعاء وصدق اللجع إلى الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى أوراد من الأذكار والقرآن أوراد من الذكر والقرآن أسف بعض الإخوة تحت ضغط المجتمع الذي نحن فيه يتخلى عن الدين ويتخلى عن الدعم بعض الإخوة برضى بالأمر الواقع يقول لك يا عم الناس الناس هيجي على الطير الإسلام علينا ومفيش فايدة ومش عارف إيه يا أخي سبحان الله الله عز وجل قال لموسى عليه السلام في زمن كان فيه أعتى الجبابرة أعتى الجبابير فرعون ومع ذلك قال الله تعالى لموسى ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبش للمؤمنين ما تخلاش عن الدعوة حتى لو إن الواقع ما أنتش قادر تتحرك فيه للدعوة تتحرك في بيتك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حرب شرسة على الإسلام كان برب الصحابة أفضل الأرقة من باب الأرقة رب صحابة حملوا هم الدين حملوا هم الدين وأسسوا دولة للإسلام لكن تبصت ليه الوقتي المساجد نادراً لما تلاقي فيه دارس في مسجد أو فيه تسكرة في مسجد تلاقي بعض الإخوة يقول لك أنا أروح دار السليم ما فيش حد بيحضر أصل الناس بتقوم تيمشي يا أخي سبحان الله الآن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمل النعم خير لك من حمل النعم واحد بس ربنا يهدي بسببك واحد بس ربنا يهدي بسببك خير من الدنيا وما فيه ف في زمن الفتن نحتاج إلى أن نثبت وأن نصبر لما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوزين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فما تتخلىش عن الدعوة ولا تتخلى عن الدين لا عندك حاجة تخدم بها الدين عملها ومش شرط كما قلت قبل ذلك أنني لابد أبقى شيق على منبر أو أنني لابد أدي درس لأبدا لا أنت ممكن في مكان صنعتك ومكان وظيفتك ربنا يجعلك سبب لهداية الناس بالأخلاق الحسن والمعامل الحسن وصدق الحديث والأمانة في البيع والشراء الناس اللي بقى شافت أفعال كرهتها في الدين بسببك أنت يحب الدين بسببك أنت يحب الدين تاني لما يلوك راجل حريص على هداية الناس بلا مقابل حريص على حسن الخلق مع الناس على احتمال الأذى من الآخرين إن أنت تكون واسع الصدر تلاقي واحد صاحبك في العمل, في العمل قاعد يلقح عليك بكلام كن, كن واسع الصدر نبينا صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا, إيه؟ إلا حلمه فواحد بنطبط عليك بكلامه كن واسع الصدق قابله أنت بحسن الخلق بهذه الطريقة الناس تحب الدين بسببك فإحنا محتاجين أخوانا إلى الإيمان والعمل الصالح محتاجين أن نحن ندور على بعض نبحث على بعض نحن في زمن الغربة بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبة للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس أو الذين يصلحون إذا فسد الناس فإحنا محتاجين أن إحنا نعيش الغربة اللي, اللي, اللي بيسافر برة يروح أمريكا مثلاً على أي بلد بيشوف المكان اللي فيه المصريين أو اللي فيه أهل بلده يبقى مثلاً عاملين قهوة ولا كافاتيريا بتجمع في المصرين يقعد يدور عشان يشوف ناس شكله يشوف ناس شكله بتتكلم زيه ونحن الآن في غرب إحنا الوقت في غربة فأولى بنا أن نعيش هذه الغربة وأن نتشرف به شرف شرف طبعاً أعظم غربة غربة الإسلام بين أهل الإسلام أن أنت غريب بين المسلمين يعني يا ريت غريب بين الكفرة لا ده أنت غريب بين أريبك المسلمين إذا تمسكت بالحق قالوا عليك متشدد إرهابي إخواني واخد بالك فهذه غربة غربة بين أهلك واقرب الناس اليك انت محتاج بقى ان انت تدور على اللي شكلك تدور على شبهك اه جلست جلس حتى لو ما انتش جاي تستفيت يعني حتى لو نيتك ان انت بتيجي ما بتفهمش حاجه مثلا ما انتش فاهم الكلام اللي بيتقال لكن يكفي بس ان انت تيجي بنيه ان انت تشوف ناس شكلك يكفي بس ان انت تيجي ان انت تريح قلبك شويه من الدنيا ومن قرفها يكفي لي بس ان انت تيجي بنيه التزاور مع اخوانك في الله دينيه من النوايا اللي انت تيجي بيها تبدا تبحث الاخ كان بيجي معاك ليه ما بيجي؟, بيجي كان بيحضر الدرس وكان مواظب ايه اللي ايه اللي خلاه الدنيا شغلت وروح زكره وقول له تعالى الشباب بيموت قل له الدنيا الدنيا اللي شغلتك دي والله ما هتنفعك عند ربنا وذكره وذكره ان هو هيموت فجأة وهيطرق الدنيا اذا كان ضل وبدأ يقع في المعاص قل له تعالي بقى بعد ما رأيت النور وزوقت الحلاوة الإيمان ترجع تاني ترجع تاني للمعاصي افرد مد على المعصاة دي افرد مد وانت حليق بعدما كنت ملتحي ومتسنن بسنة النبسة سلم تقول للربين ايه لما توت على كده بعدما كنت تركت السجائل ورجعت لها تاني تقول للربين ايه اذا سألك الله عز وجل قال لك عبدي علمت كذا يقول اه يا ربي اعلمت اعلم يقول له ما منعك ان تعمل اذا علمت طب انت عرفت ما حملتش ليه تذكروا كلام دي لكن إن إحنا نسيب اللي يضل يضل ونسيب اللي لا لابد تحرك طبعا ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحبابته ولكن الله يهدي من أشياء أنت لا تملك القلب لكن تملك أن تذكر وأن تحذر هذا الذي تملكه فإذن إن الذين أمنوا عمروا الصالحات كانت لهم جنات الفلدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذا اخبار من الله تعالى عن سعة صفاته وعظمته سبحانه وتعالى وأن العباد لا يحيطون بشيء منها يعني كلمات الله صفة من صفات الله فالله عز وجل يبين عظيم صفاته وأن العباد لا يحيطون بشيء من صفات الله عز وجل لا يحيطون به علما فقال تعالى قل لو كان البحر أي قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان البحر مدادا والمداد هو ما يكتب به المداد اللي هو يكتب إيه؟ به زي الحبر في أيامنا كده فكانوا زمان الدوايا بيملوها مداد يحطوا فيها حبر ويكتبوا بالريش فلو إن البحر وطبعا المقصود بالبحر هنا البخور يعني أي بحر أي بحر مش بحر بعينه يعني لا أي بحر لو البخور دي كلها أصبحت مداد حبر يكتب به كلمات الله وآياته لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أي قبل أن يفرغ كتابة ذلك طب ولو خلص البحر وجبنا بحر ثاني ولو جئنا بمثله مدداً يعني لو جبنا كمان واحد وواحد بعد وواحد حتى البحور كلها نفدت وهلما جر لو أن كل البحور اصبحت مدادا يكتب بها كلمات الله لما نفدت كلمات الله وهذه الايه تقولي تعالى ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدّه من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم اذا هذا يُبَيِّن عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَظَمَةَ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَالَ وفي هذه الآية الثانية الآية التي في الكهف تكلمت عن المداد أما هنا فقال وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ تكلمت برضو هنا عن الشجر لو إن الشجر في الأرض كله أصبح أقلاماً لذهبت وانكسرت هذه الأقلام وفني المداد وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء وذلك لأن أحداً لا يستطيع أن يُقدِّر قدره ولا يُثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأيضاً في دعاء الهم والحزن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فمهما حاول العبد أن يثني على ربه سبحانه وتعالى لن يستطيع أن يصل إلى كمال الحبد لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهذا كل يدلك على عظم صفات الله عز وجل وهذا يدعو إلى توقير وتعظيم كلمات الله يعني إذا كان هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي تحدى الله عز وجل به العرب والعجب بل تحدى به الإنس والجن كل ان اجتمعت الإنس والجن على إياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم البعض الظهير لما تعرف ان هذا كلام الله عز وجل وأن كلمات الله لا تنفد هذا يدعوك إلى الاعتزاز بهذا القرآن وإلى التحاكم إلى هذا القرآن وإلى الرجوع إلى آيات هذا القرآن أما من يريدون إبطال كلمات الله عز وجل ويريدون أن يحجبوا الناس عن دين الله عز وجل فنقول لهؤلاء ستذهبون جميعاً إلى مسبلة التاريخ وستبقى كلمات الله عز وجل وابقى شرع الله يعني أمس جايبين واحد علماني من الدستور فابقول يعني بيكلموا عن مسألة الشريعة وكلام ده فأقول الناس اللي عايزة ترجعنا لورا والحدود ومش عارف ايه كلام ده خلاص بقى ما عادش, ما عادش ينفع مع العصر اللي احنا فيه باللفز كده الاشكالية اللي الواحد مستغرب له ان الناس اللي كانوا عاملين مسقفين ومحللتية اللي هم كانوا قاعدين بقى طول النهار قدام التلفزيون ومشايف ايه الكلام ده أقول لك الدستور بتاع الإسلاميين والإخوانيين ومش عارف إيه هو الكلام ده. والدستور ده سلقوف ستة شهور طيب أنت في مواد دلوقتي بقول لك تم التصويت عليها وتقررت وتقررت وتعملت أنت كرجل مواطن تعرف حاجة عن الحاجات دي ولا تعرف حاجة ليه؟ الحاجات دي بتتم كده في السري الوقت أقول لك تصويت سري هي ده بقى بتاعتهم بتاعت الأيام دي يعني والناس اللي بتجي في التلفزيون عاملين برامج الوقت يقول لك دستورك دستور بلدنا مش عايف ايه كلام ده وتسمع الناس اللي بتتكلم الكلام ده تسمع الناس اللي بتتكلم الكلام ده تسمع كده واحد قص السيس بقول لن نسمح بأي مادة تميز بين مسلم ومسيحي لن نسمح كده عاد والتاني اللي طالع يقول لك ما فيش حاجة الشريعة ايه في العصر اللي احنا فيه العصر اللي احنا فيه ما ينفعش فيه الشريعة فين بقى الناس اللي بتسمع الكلام ده فين الناس اللي بتسمع الكلام ده فين الناس التي يعني ترفض هذا الكلام فإذا كلمات الله عز وجل مهما حاول من يحاول أن يبطل كلمات الله عز وجل شوف لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد فهذا دليل على سعة صفات الله عز وجل وعظم صفات الله سبحانه وتعالى وأن الواجب على المسلم أن يعتز بكلمات الله عز وجل والتي منها كلام الله القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مداداً ثم قال في آخر آية قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هنا تتم بس الكلام مما تتملناهش كم كما قلنا أن الآية السابقة تدل على سعة وعظم كلمات الله عز وجل وصفاته وذلك لأنه لا أحد يستطيع أن يقدر قدره ولا يثنى عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثنى على نفسه وهذا ليس قاصراً على صفة الكلام بل يشمل جميع الصفات كالعلم كما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام يعني لما موسى عليه السلام ركب مع الخضر في السفينة فجاء عصفور فنقر في البحر نقرة نقر البحر نقرة كده فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا المال شو بقى سعة علم الله عز وجل سبحانه وتعالى برضو كلامنا يدخل في, إيه؟ في السمع والبصر والقدرة يعني في السمع مثلا الله عز وجل قال عن الإنسان في أول سورة الإنسان إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَجٍ نَبْتَلِيهِ فاجعلناه سمعاً بصيراً فربنا سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه سميع بصير ومن أسماء الله وصفاته إنه سميع بصير طيب هل سمع المخلوق كسمع الله عز وجل؟ أبداً شتان شتان الله عز وجل لا تختلط عليه الأصوات يعني, يعني شوف على صعيد عرفات مثلاً بنا يكتب لنا وياكم الحج شوف على العرفات بيبقى كم مليون ولغات شتى وكل واحد من الملايين ديت لطلب وكل يدعو بلغته وكل هذه الأصوات عند الله كصوت إيه؟ كصوت واحد لا تختلط عليه الأصوات انت بقى لو واحد لو اتنين اتكلموا قدامك دماغك يوش وتقوم على اللوم وتقول له عام واحد فيك يسكت انا اسمعك ولا اسمعه انا اسمعك بس دماغك تشآد ده الكلام ده لو اتنين بس اتكلموا قدامك شو بقى لو شوية كده قعدوا يتكلموا كده وتبص اتلاقي دماغك يحصل له حاجة يشت سبحان الله فصفات الله عز وجل عظيمة. القدرة السمع البصر الحياة كل هذه الصفات تدخل في هذه الآية أمش الكلمات بس لا ده كل الصفات تدخل في هذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي أعلن لكم وللملأ أُعلِن أنني لستُ ملكًا بل أنا من جنس البشر وذكر المثلية في قوله مثلكم لتحقيق البشرية أي يعتريه ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والنسيان ونحو ذلك أُمَّ الإباء الفضل الذي فضل به صلى الله عليه وسلم يوحى الي يبقى انا ابشر زيكم طبعا كونه بشر هذا رد على المشركين اللي كانوا طالبين إن, ان الرسل يكونوا ايه ولو جعلناه ملكا لجعلناه ها رجلا دلوقتي لو في ملك لو الرسول زمن وطلبين يكون ملك لا طاقة لهم بأن يقتدوا بهذا الملك ولا طاقة لهم أن يروا هذا الملك في صورته التي خلقه الله عليه هو عشان يقتدوا به لابده بأيه بشر يبقى بشر فربنا سبحانه وتعالى جعل الأنبياء من البشر لكي يقتدي بهم هؤلاء يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي خصصت بالوحي وتميزت عنكم به وقوله إنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد حص كأنه قال لا إله إلا هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى ويستفاد هذا الحص من أنما دي أدات حصر قصر فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يأمل لقاء ربه ورؤيته في الآخرة ويؤمن بذلك إذا كنت يا أخي فعلا تؤمن إن في آخرة وإن في حساب وإن في جزاء فتجهز لهذا استعد لذلك والذلكين قال إيه؟ فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا إيه؟ صالحا والعمل الصالح،, العمل الصالح هو الذي جمع الشرطين متى يكون العمل صالحا إذا كان خالصا لوجه الله وإذا كان صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يكون العمل صالح إذا كان أخلص فيه العبد لله وإذا كان اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا فقد أحد هذين الشرطين فهو حابط ومن الأمراض الخطيرة التي تحبط العمل مرض الرياء إن الإنسان يفعل الطاعة ليراه الناس وليمدحه الناس وليثني عليه الناس وقد حذر الله عز وجل من ذلك فقال فويب للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعوم الرياء يحبط العمل الرياء يحبط العمل والله عز وجل قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك أو أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي غيري طركته وشركه والله عز وجل يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم الأجل لانت كنت بتعملوا العمل عشان يمدحك وياتبسط منك وروح بأخلين فعل في الآخر العمل يحبط كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناها بأن ايه؟ منصور وذكر الله عز وجل المنافقين بهذه الصفة الذميمة فذكر الله عز وجل أنهم إن المنافقين, يخاد... إن المنافقين لا في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله ووخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل يراؤون الناس فالمنافق كذاب المهم أن يقول عنه الناس وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم أشدَّ التحذير من الرياء وقال صلى الله عليه وسلم من سمَّع سمَّع الله به ومن رأى راء الله به ومن سمَّع الناس بعمله سمَّع الله به مسامع خلقه فحقَّره وصغَّره الذي يرأي الناس مثاله كما جاء في الحديث أول ثلاثة تصعر بهم اللي هو قارئ القرآن أو العالم والمتصدق والمجاهد التلت أعمال دول من أشرف الأعمال عند الله ولكن بسبب فقد الإخلاص تحولت إلى أحط المخالفات فالعالم أو قارئ القرآن يعرفه الله نعمه ربنا من عليه بالفهم والحفظ والعلم وكان بعلم الناس فيقول تعلمت العلم وعلمت قرأت فيك القرآن فيقول كذبت وتقول البليكة كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ ثم يؤمر به فيسحب على وجه إلى نرجها نعوذ بالله من هذا المتصدق اللي تصدق وصرف وفتح بيوته بتاع فيقول له كذبت تقول بليك كذبت ولكنك تصدقت اللي جواد عشان الناس تعد تسنع عليك وكامت ثم يومر بي في يسحب الى نرجان فلابد كل واحد اخواننا يحاسب نفسه انت بتعمل العمل انت بتعمل العمل اللي بتصلي ليه بتطلع صداقة ليه؟ بتعلم الناس ليه؟ بتتعلم اللي بتت بتحفظ قراء لأن في بعض الناس ممكن يعمل الكلام ده لنفسه يعمل الكلام ده لنفسه يعني يقعد يتعلم عشان يبقى شيخ كبير فتمر الأيام والشهور والسنين وإيه الشيخ يقول لك خلاص مش جايب أهمه يلا صيب الدين وصيب العلم ليه لأنه كان متعلم عشان شئ في ذهنه إن الناس تسنع عليه فلو ما لقى السنة من الناس خلاص يسيب الدين بقى. لا ينبغي أن أنت تعلم أنك تعمل العمل لله سواء أثنى عليك الناس أو لم يفعلوا ذلك هنعمل الشيء لله ولا أنتظر من الناس شكرا لأن الإنسان ممكن يجحد الإنسان جحود أصلا فأنت ممكن تعمل خير وفي المقابل من فعلت له الخير يسيء إليك يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم ها بالمن والآذك الذي ينفق ما له رئاء الناس فإنت تعمل العمل لله الإنسان بقى شكر ما شكرش ده حاجة ثانية كما, كما قال الله تعالى عن الأبرار إنما نطعمكم ها؟ لواجه الله لا نريد منكم إيه؟ جزان ولا شكور إننا نخاف والربنا يوم من عبوساً كم طريق فإنت عملت العمل اللي لا تحزنش بقى اللي انت عملت في الخرقة والإحسان ده أسائلك خلاص ما فيش احتسب عند الله ربك شكور الإنسان جحود لكن ربك شكو مش هيضيع عجلك لن يضيع عجلك عند الله ولذلك قالوا من علامات المخلص استواء المدح والذن يعني انت عملت عمل عندك المدح زي الزم الناس أسنت عليك خير أو الناس ذنبوك الاتنين عندك زي بعضهم بل من علامات المخلص أنه يتواضع إذا أُثني عليه وينسب الفضل إلى الله شوف هو وكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أثنى عليه أحد أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت صاحبه فلقه وانت وانت وانت وانت وهو أهل لهذا ومع ذلك كان إذا أثنى عليه أحد كان يبكي ويقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون... واجعلني أحسن مما يظنون." شفت الكلام؟ شفت الكلام الجميل هذا؟ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون... واجعلني أحسن مما يظنون!" واغفر لي, لي؟ ما لا يعلموا؟ واغفر لي ما لا يعلموا؟ هو ذي الإخلاص الإخلاص أن يكون همك أن ربنا يرضى عنك بس الناس بقى رضت مرضت شيء. لا دهما تشغلك شيء لأن الناس لا يملكون لك جنة ولا نارا الناس رضت عنك وربنا مرضتش عنك هيفيدك في إيه هيفيدك مش هيفيدك في حال لكن ربنا رضى عنك والناس زعلانا يا عمم اللي يزعل ليكن شعارك فليتك تحلو والحياة ميرت وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن منك الود فالكل هين وكل الذي فوق الطراب التراب. الطراب الطراب يا أخي فأنت هترض الطراب ليه غاية رضى الناس غاية لا تدرك اللي فاكر إن يقدر يرضي كل الناس هذا مخبول اللي فاكر إن الناس كلها لابد ترضى عنه ده يبقى ما أهبل أهبل مفهمش هذا محال إذا كان ربك جل جلاله خالق الخالق ورازقهم ومع ذلك فيه الناس بقولوا أنه هو ثالث ثلاثة وفيه ناس بتقول لا يوجد إله للكول. ده ربك عز وجل ربك عز وجل فأنت بعز يا ضعيف أن الناس كلها ترضى عنك لا يوجد كلام لا يوجد كلام وإذلك دايماً كانوا يذكروا قصة جوحة وابنوا مع مسألة الحمار إن, أن غاية الناس لا ترضى الناس لا يدرك لكي ترضى الناس كلها أبداً نحن نعرف القصة الضحى مع الحمار معابل لما ركب الحمار وسبب انه لن يقنب وقال لك شوف الرجل الذي لم يكن قلب سيب الود وماشي وراكي نزل الود وراكب الود ونزل هو يمشي شو الود الذي لم يكن دم سيب ابوه وماشي على الأرض وراكبه الحمار ركبوا الاثنين على الحمار قال لك شوف الناس الذي لم قلب هيفطسوا الحمار الاتنين مشوا جنب الحمار شوف الاتنين اللي, اللي مخهم ضارب سيبنوا الحمار اللي ربنا أنا عم عليهم ومشين جنبه في الأخ نشاله الحمار واخد بالك فأنت عشان تفتكر أن أنت هترضي الناس لا ارضي ربنا بس ارضي ربنا وإذا أرضت ربنا وربنا أحبك سيحببك إلى الصالحين وبركزنا أن, إن الله سيحبك الناس الطيبة الناس الصالح أما غير الصالح فلا قيمة له في المحب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وإيه ود بص تلاقي الناس الطيبة الناس اللي بتصلي بتحبك ليه لأن ربنا بحبك لأن ربنا بحبك فانتطرد ربنا سبحانه وتعالى يبعيزا فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل فليعمل اللي فعلاً نفسه في الجنة ونفسه ربنا يرضى عنه يعمل مش يفسق ويفجر يقول الحسن إن قوماً ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة يقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب والله فلو أحسن الظن ها لا أحسن العمل انا عشمان في رحمة ربنا اعمل لرحمه ربنا مش تلاقي واحد ما بيصليش وبيشرب مخدراته وبيفسق وبيفجر تيجي تكلمه يقول لك انا اصلي ربنا عشم عشم ايه يا عم عشم يعمل بينك وبين ربنا ان انت تفجر وتفسق وما بتصليش وبينك وبين ربنا عشم فين الكلام فليعمل اهو فليعمل عمل الصالح مش يفسق ويجر لا العشم بقى اللي بنا كان يعني ايه انني بكتايت في الطاعة بس اني مش معصور قد تزل قدمي في المعصية اه اني بقى ايه عشم في ربنا كبير ان ربنا هيخفر لي الزنب ده. طالما انني بعمل طاعات تكفر هذه الذنوب هو ده عشمك في ربنا وده طامعك في رحمة ربنا لكن ان انت انت لو, ده انت لو شفت واحد مثلا الرجل فلاعت جنب الارض لا طلع عشان خطر طلعي بقى تقول له يا حاج انت زرعي السنة تقول لك اني ما زرعت ايش كده طلع كده فين يعمل اغز بالازبال فيه الاغز بالازبال انت ترمي البذور وتتوكل على الله عز وجل تتوكل على الله سبحانه وتعالى استعمل بسبب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قلنا العمل الصالح اللي هو موافق للشرع الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه احدا أي لا يرأي بعمل أحداً من خلقه وفي ذلك تحذير من الشرك الجلي كما فعل المشركون يعني الآن تشمل إيه؟ ولا يشرك بعادة ربية أحداً تشمل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله الشرك الأكبر الذي هو اتخاذ الند من اتخاذ الإيه؟ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى صرف العبادة الغير الله ومنها مثلا منها النذر والذبح زي الناس اللي بتتبح في الموالد للأضرحة وللأموات وكان يقول لك دي ايه دي الدباحة دي ندرة عليها لسير فلان واخد بالك دي دي شركة أكبر دي شركة أكبر اللي يتبح لغير الله اللي ينذر لغير الله دي كله شركة أكبر إذا مات العبد عليه فإن الله عز وجل يقبل منه صرفا والعبد إلا إذا كان هذا العبد جاهل فيعلم واحد جاهل واحد طلع كبر لقى سته كانت بتندر وبتتبح بطتين لمولد فلا اه دي تعلم بقى الناس تعلموا ان دي ابن شرك وان ربنا سبحانه وتعالى حرم الزبح لغير الله وان نفسه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من زبح لغير الله ويتفاهم الكلام يبقى الشرك الاجبر هذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى وهذا ما فعله المشركون من صرفهم العبادة للأصنام وفي أيضاً تحذير من الشرك الخفي وهو الرياء وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء فقال إن أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول الله عز وجل يوم القيام إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء يبقى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربي أحداً آخر حاجة الفوائد في الآيات السابقة أن القرآن مثان يذكر الشيء ويثني بضده فبعد أن ذكر النار وأهلها ذكر الجنة وأهلها وبيّن السبيل الموصل إليها الثاني الحث على الإيمان والعمل الصالح فإن جزاءه الجنة ثلاثة الحث على طلب الدرجات العلا من الجنة وهي الفردوس إذا سألتم الله الجنة فاسألوه لإيه؟ فردوس الأعلى أربعة ليس في الجنة سآمة وهذا هو كمال النعيم وهذا من قول تعالى خالدين فيها لا يبغون عن حوى لمحد شايمل من الجنة لإنه فيش فاء كذر فيش فاء حاجة نغص على الإنسان حياته خمسة إثبات كلام الله تعالى وكلمات الله هي شريعته وما أوحاه الله إلى رسله وآيات الله الكونية أيضاً وهي ما قدره الله وقضى في هذا الكون كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شاءً أن يقول له كن فيكون ستة وفيها بأن سعة صفات الله وعظمتها وأن كلام الله ليس له انتهاء قل لو كان البحر مداداً ها لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمته إيه؟ ربي ولو جئ نبي سليه سبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك ضرًا ولا نفع قل إنما أنا بشرًا إيه؟ مثلكم تمانية النبوة منةٌ من الله يصطف الله لها من عباده من يشاء وطبعاً لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهذا ضلٌ ويكفر تسعة من المحفزات لعمل الخير تذكر لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح عشر وأخيراً العمل الصالح ما تحقق فيه شرطان, شرطان الإخلاص والمتابعة الإخلاص أن يكون العمل لوجه الله وأن لا تنظر إلى ثناء الناس وإلى متح الناس وإلى ذنب الناس والمتابعة أن يكون عملك وفق للسنة ومتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحديث من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو ربط بهذا نكون بفضل الله تعالى وحوله ومنه وكرمه قد انتهينا من تفسير هذه الصورة صورة الكهف في خمسة درس نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينفعنا إياكم بما سمعناه في هذه الدروس وهذه ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوة كتابه وتدبر آياته إنه ولي ذلك والقادر عليه الامتحان في سورة الكهف إن شاء الله سيكون في إجازة نصف العام بإذن الله تعالى مع رياض الصالحين يعني إن شاء الله في أجازة نصف العام هيكون في امتحان في تفسير سورة الكهف اللي انتهينا منها وفي رياض الصالحين في الأبواب التي سننتهي منها قريبا بإذن الله تعالى في مسجد فجر الإسلام ابتداءً من الثلثاء القادم بإذن الله تعالى سنبدأ في دروس جديدة نتكلم فيها عن الدار الآخرة وعن لقاء الله سبحانه وتعالى ما أحوجنا في هذه الأيام أن نتذكر القيامة أن نتذكر الميزان أن نتذكر الحساب أن نتذكر تطاير الصحف أن نتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن نتذكر القصاص ورد المظالم إلى أهلها أن نتذكر محكمة أحكم الحاكمين التي تقوم على لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ما أحواجنا في هذه الأيام أن نتذكر الجنة وما هي الأعمال التي تقرب إلى الجنة وأن نتذكر النار وأن نحضر منها ومن الأعمال التي تؤدي إلى النار ما أحواجنا لمعرفة علامات الساعة التي ظهرت بكثرة في هذه الآونة الأخيرة كل هذا سنتعرف عليه بإذن الله تعالى بالتفصيل ابتداءً من الدرس القادم بإذن الله تعالى مع سلسلة الدار الآخرة أو الرحلة إلى الدار الآخر نسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نسأل الله تعالى لبلادنا أن يحفظها من كل سوء ومكروم اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروم اللهم احفظ من كل سوء ومكروه اللهم ارفع عن بلادنا المحن اللهم ارفع عن بلادنا المحن اللهم ارفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء امنا أماناً وسائر بلاد المسلمين اللهم من اراد مصر واهلها بخير فوفقه لكل خير ومن أراد مصر واهلها بسوء وشر وفتنه فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصُر من نصر دينك وشريعتك واخذُل من خذل دينك وشريعتك اللهم وَلِّ أمورنا خيرنا اللهم وَلِّ أمورنا خيرنا ولا وَلَتُولِّ أمورنا شرارنا اللهم لا تجعل للظالمين ولا للمفسدين علينا سبيلا اللهم قدِّل لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الرحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لنا شأننا كله اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين أبدا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح بيننا والالف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا ارحم الرحيمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته